لا اله الا الله بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا الله Yay! I don't think uh... أفتن يحق أن عملك ولتكونن من الفاسرين بل الله تعبد وكم من الش وَنُخْفِي خِصَّ الصُّورِ أَصْعَبُ فَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا فَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى I